Bismillah al-Rahman al-Rahim. Ya aiyaladin amanu awfu bilqodah mupilat lakum behimahulannah min lama yutla' عليكم غير mupil alqid wa antum hurm. Inna Allah ya'kum ma yurid. Ya شائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا من البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمن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 وَمَا عَلَّمَكُمُ اللَّهِ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابَ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيْبَاتُ وَطْعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ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 وَمَنْ يَكْفُرُ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطْ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ إِيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا كُنْتُمْ مِنَ الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا رُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَانْسَحُوا بِرُوسِكُمْ وَارُجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَي وإن كنتم جنبا فتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمست النساء أو لمست النساء اَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ واذكروا نعمه الله عليكم ونيفاقه الذي واثقتم به اذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا الله ان الله عليم بذات الصدور يا وَأَن جِرِمْنَا عَلَنكم شَنآن قَوْمٍ عَلَى أَن لاَ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا وَأَقْرِضُوا لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ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 لئن اقمتم الصلاه واتمتم الزكاه وامنتم برسلي وعزرتهم وعزرتهم واقرضتم الله قرضا حسنا لا اكفرن عنكم سيئاتكم ولا ادخلنكم جنات تجري من 118. فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضي من فاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا الظم منهم وَمَا دُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَانُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْبَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبرضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئ الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم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 لاملك من الله شيئا إن أراد أيهلك أن المسيح بن مريم وأمه إن أراد أيهلك المسيح بن مريم وأمه وما في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء الله على كل شيء قدير، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وعباده، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء. للله الملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا ألا كتاب قد جاءكم رسول لا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا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 وأتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا ولا تؤتدوا على أدباركم فتقربوا خاسدين قالوا يا موسى إن عليها قوما جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإننا داثلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله علي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 أفرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. وَاتَلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إذْ قَرَّ قربا بَقُرْبَانَ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 وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَانَ مَا أَحْيَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّكَ كَثِيرًا مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ لله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أي يقتلو أي يقتلو أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف الأيام فو من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا.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 ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يحزو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 ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكانون للسحث فإن جاءوك فاحكوا بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا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 فيها هدى ونور يحكم بها النبؤون الذين أسلموا للذين هدوا الرّبانيون وربانيون والأحبار بما استحفظوا والربانيون والأحبع بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشأوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكوا بما أنظروا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 ليل فيه هدوء ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدوء موغزة للمتقين واليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولى فَهُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَزَلْنَا إلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهِيَمِنًا عَلَيْهِ فَأَحْكُمْ بَيْنَهُ بِمَا أَزَلَ اللَّهُ ولا تتبع أهواءهم مما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعت ومنها جاء ولو شاء الله لجعلكم أمته واحدا ولكن ليبلوكم فيما أتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينه بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما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 الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرضي يسارعون فيهم يقولون يقولون نخشى تصيبنا دائر فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من ع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 ترتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزّ على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون يوم تلايم ذلك فضل الله يعطيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة والذين آمنوا الذين يقيم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 منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكنهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الرؤبانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكنهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولا أُلَّت أيديهم ولعلوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا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 ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم لكفّرنا عنهم سيئاتهم ولا جنات النعيم ولو أنهم أقرنوا التوراة والإيمان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 ولا يزيدنك كثيرا ممن انزل إليك من ربك طغياوا وكفرا فلا تاس على القوم الكافرين ان الذين امنوا والذين هادوا الصابئون ونصروا من امن بالله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 فَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِنَا اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ مَا الْمَسِيحُ بَنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُلُ وَأُمُّهُ صُدِّيقًا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 قل يا أَنَّ الْكِتَابَ لَا تَغْلُو فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ظَلَّوا مِنْ قَبْلُ قَدْ ظَلَّوا مِنْ قَبْلُ وَأَظَلَّوا كَثِيرًا وَظَلَّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ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 ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون أجدنا النا شدنا الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارا ذلك بأنهم هم قسيسين ورهبانا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 ولك يأخذكم بما عقدوا الأيمان، فكفّرته إطعام عشرة مساكين، فكفّرته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم، أو كسوة، أو تحرير رقباً.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 ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح في ما طعموا إذا متتقوا آمنوا إذا متتقوا آمنوا وعملوا الصالحات ثم متتقوا آمنوا ثم متتقوا أحسنوا والله يحب المحسنين.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 نزل الله وإلى الرسول قالوا قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أَوَلُوَكَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ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 اثنان إثنان ذواعد منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فَيُنْقِصَمَانِ بِاللَّهِ إِنْ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ بِثَمَنٍ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ وَلَا نَكْتُمُ شَاهِدَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا مِّنَ الْآثِمِينَ فإن عثر على أنهما استحقا اثما فأخران يقومان مقامهما فأخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان فيقسمان بالله لشهادتنا حق من شهادتهما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 والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إن كانت علام الغيوب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 وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا لَئِنْ جِئْتَنَا بِسِحْرٍ مِّنَ الْأَخْرَىٰ لَنُؤْمِنَنَّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ كَافِرُونَ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنَامِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا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 ما إن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين على عيسى بن مريم اللهم ربنا أزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عند الاولنا واخرنا وايه منك وارزقنا وان انت خير الرازقين قال الله اني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فاني واعذب فإن أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى بن مريم ما أنت قلت للناس تتخذوني وأمي إلهين من دون الله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 ان اعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دعوت فيهم فلما ماتت وفيتني كنت انت ترقب عليهم وان تعلم كل شيء شهيد ان تعذبهم ف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 رضي الله عنهم وارضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهم وهو على كل شيء قدير